وَالَّذِينَ نَجَوْا مِن بَعْدِ جَنَّاتٍ يَسْأَلُونَ رَبَّنَا أَفِرِلْنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا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 لَمكُم وَلَنُ قيرُ فيكُم أحدَدًا أَبَد وَإِ قتيتُم لَثُرًا نكُم وَلهغ يَشهَدُ إنِهُم لَذبلَإِن أ خريد لَا يَخُودونَ مغم وَلَئِ قوتل لَا يَ صُرونَهُم وَلَئ صروهم لَوَلل الأغذَرَةُمَّلَ لا صَرود لاأَنتُم أَشَددُّ رَهذَةَ فيِي صُذورِهِ مَِ الله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 جاءوني اذ قال للانثى اكفر فلم ما كفر قال اني بريء منك فلم ما كفر قال اني بريء منك إن خاف الله رب العالمين